الهدى الدعوية. خالد الراشد يقدم. عباد الله. الى متى الرقاد والنوم? الى متى تستمر غفتنا? ويستمر لهنا وسط الالم الذي نعانيه? الى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا? الى متى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 ظاهرة بارزة كل مكان ألن ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا إلى متى عباد الله ونحن نبارس جبار السماوات والأراضين بالمعاصي. أما نخاف أما نخشى هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه أنا أن نصع أم أن أم إننا لن نصع إلا عندما تأتي علينا الضامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقصفة قلوبنا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 إلى أن تقسيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط بل يعود على الأمة بأكملها فهم من أسباب الانهزام والتأثر والضعف من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة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 أن يتناصحوا فيما بينهم البين لانقاذ استفينه من الغرق وهي على وشك الغرق الا ان يلطف بنا الرحمن الرحيم والله استفينا على وشك الغرق الا ان يلطف بنا الرحمن الرحيم اللهم من ارادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه اجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات اللهم امن علينا بثوبة النصوح يا رب العالمين اغفر ذنب المذنبين واقبل ثوبة التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم من حاد منهم عن الصواب